وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَئِنْ أَطَعْنَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَلَئِن رَّأَوْا عَنفَسَكُمْ عن الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منه 119. واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل